ولا تطيع كل حلّ في مهين همّا زم الشائِب نميم من ناعل الخير معتد أثيم عتليا بعد ذلك زليم أن كان ذماني وبنين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 أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني وَمَن يُكذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَلَسْتَ دِرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِلِي لَهُمْ إِنَّكَ يَدِيمَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمْ رَمِيمٌ مُصْفَنُونَ <تصفيق> أَمْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا 124. لتداركه نعمة من ربه لنبد بالعراء وهو مذموم فجتباه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين 126. يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون